عين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحنه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فبعض هذا مجلس من مجالسنا في شرح كتاب شرح السنة للإمام بردهاري رحمه الله تعالى والذي يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح نتجى الله عنهم وأرضاهم وانتهينا من قوله واعلم أن أرواح الشهداء بحواصل طير فضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين الليلة بإذن الله تعالى مع قوله يقعد في قبره لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعب فقال رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا زاره ويتناعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله الحمد لله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره قول البربهار رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر منكير عن إيمان وشرائعه يدل عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعا عالهم أتاه ملكان فيقعدانه أذو الشاهد فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهر أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر مقعدك من النار قد أبلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال أما المنافق والكافر فيقال له ماذا كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كيف أقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم لكن أخرجه مختصرا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيقعدانه فهذا شاهد لقوله بأن الميت يقعد في قبره فالذي يقعد الميت هذان الملكان يقعدانه في قبره للسؤال وترسل فيه الروح يسأل ما كنت تقول في هذا الرجل أي ما هي عقيدتك في محمد صلى الله عليه وسلم أي كنت تعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه المغلق عن الله وأنه جاء بدعوة الحق وأنه دعوة إلى ترحيل الله فأسأله عن الشرائع فالمؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله أشهد أنه عبد الله ورسوله وأما المنافق فيسأل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أدري لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فالشاهد أن الميت يسأل عن شراء الإمام قال وثم تسل روحه بلا ألم ثم تسل روحه بلا ألم أي بعدما ترد روحه إليه للسؤال فإنما ردت إليه حتى يقعد ويسأل فإذا سئل سلت روحه سلا خفيفا فإن كان مؤمنا صعدت مرة أخرى إلى عليين وإن كان منافقا أو كافرا هبطت مرة أخرى إلى سجين فأما قوله يسأله منكر ونكير فقد جاء في الحديث ما يؤكد هذين بسمين وتقدم ذكر ذلك من حديث أنس وحديث البراء وحديث أبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أن عبده ورسوله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 الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقابل الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيه أطلاعه فلا فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك هذا الحديث بطوله فيه فتنة الننكر والنكير وهما ملكان حيث يسألان العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين فأما المؤمن فيوفقه الله عز وجل ويثبته عند السؤال لما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتقدم الكلام على عذاب القبر عند قول المؤلف والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير مما يغني عن إعادته هنا لكن زيادة في هذه الفقرة هي قوله يقعد أو يقعد في قبره وترسل فيه الروح وهذا يدل عليه حديث البراء عند أحمد وتقدمت أيضا روايات هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار أو إقبال من الآخرة نزل إليه ملائكه من السماء بيض الوجوه الحديث وفيه فتعاد روحه في جسده فتعاد في جسده فياتيه ملكان فيولسانه فيقولان من ربك فيقول ربي الله مجمل هذه الروايات فيها سؤال الميت عن الإيمان وشرائعه سؤال عن الله عز وجل سؤال عن رسوله صلى الله عليه وسلم إذن شاهد قوله يقعد في قبره ما جاء في الحديث فيقعدانه شاهد قوله حتى يسأله المنكر والنكير ما جاء في أكثر من رواية ملكان أسودان أزرقان أحدهم يقال له منكر الآخر النكير قوله ترسل فيه الروح شاهده فتعاد روحه في جسبه في حديث البراء رضي الله عنه نعم طيب الآن إن شاء الله سيئة إن شاء الله وإثبات أعابة الروح إلى الميت في قبره كما جاء في هذا الحديث وعقيدة أهل السنة والجماعة قد بعض الناس ومنهم ابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد قالنا جمهور العلماء فذهبوا إلى ما تقدم من أن الروح تعال إلى الجسد كما ثبت في الحديث ولو كان السؤال يقع على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص كما هو ظاهر والذي حملها هؤلاء على هذا القول أي قول أن السؤال يقع على الروح فقط هو أن الميت قد يشاهد في قبره حال المساءلة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعه وكذلك غير المقبور كالمصلوب ونحوه والجوار على ذلك أن ذلك غير منتنع في قدرة الله عز وجل بل له نظيره في العادة فإن النائم ينام ويجد لذة وبجواره من يجلس لا يدرك جليس هذه اللذة وقد يجد ألما ولا يدرك جليسه هذه إلا لذة يقول ابن أبي العز نقلا عن ابن القيم والشرع لا يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا الشرع لا يأتي بما تحار فيه العقول يعني الشرع لا يأتي بشيء مستغرب عجيب فتحيلوا العقول فيه فيقال كيف هذا ونحن نرى ما يخالف الذي جاء به الشرع يقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا يعني إذا كانت الروح تتصل بالجسد في الدنيا على وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل وبه تكون حياة المرء فإذا خرجت الروح من الجسد حكم عليه أنه ميت فهذا في الدنيا أن عود الروح إلى الجسد في القبر فليس كاتصال الروح بالجسد في الدنيا بل تعاد الروح إليه كلام من خيم تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا قال وليس السؤال في القبل الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره وأفسد منه قول من قال إنه للبدن دون الروح والأحاديث الصحيحة ترد القولين ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة العذاب والنعيم على النفس والبدن أي على الروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة ثم ذكر رحمه الله أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر وذكر أقوالهم ومذاهبهم ثم ختم كلامه رحمه الله بقول من قال إنه على البدن فقط فقال وهذا قول شاذ القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب هذا قول شاذ لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة قال بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة يعني هذا الذي قال هذا القول ثم قال فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ بلال إلا أنهم خير من الفلاسف يعني الناس اللي قالوا إن عذاب القبر يقع على الروح فقط وأنه يقع على البدن فقط أو أنه يقع على الروح وعلى البدن بواسطتها فذكر القول الشاب الثالث إلى أن قال فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ضلال إلا أنهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى إذا عرفت هذه الأقوال فلتعلم أن مذهب السلف أن الميت كلاما من زيمية مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح يبقى بعد مفارقة البدن منعنة أو معذبة وأنها تتصر البدن أحيانا ويحصل لها النعيم أو العذاب أما قول مؤلف رحمه الله ثم تسل روحه بلا ألم فذل عليه ما تقدم في الحديث فيقال له نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مجعه ذلك فالروح تسل منه مرة أخر وقوله بلا ألم لأن الألم عذاب وهذا المؤمن الذي كان على الإيمان ومات عليه وأجاب على سؤال الملكين ورأى مقابه من الجنة لا ينبغي أن يعذب في قبره فلذلك تسل روحه بلا ألم وإنما جاءت هذه الروح لهذا السؤال والله تبارك وتعالى أعلم أما قوله ويعرف الميت الزائر إذا زاره هذا الكلام مبني على أحاديث ضعيفة لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله طائفة من هذه الأحاديث لكن لا يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الميت يعرف زائره إذا زاره وهذه المسألة كما لا يغفى عليكم من مسائل الغيب التي يجب أن نتوقف فيها عندما ورد به الشرع فلا نتقدم بقول ولا نقول على الله عز وجل ما لم نعلم لأن الله عز وجل نهى عن ذلك أشد النهف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد والظاهر والله أعلم وهو الذي يترجح كما ذكرناه من قبل أن الموت لا يسمعون في قبورهم كما ذل على ذلك قوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموت وتقدم أيضا الجواب على شبه القائلين بأن الأموات يسمعون في قبورهم ومن هذه شبهة أصحاب القليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وكذلك ما مر في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع معالهم والتحقيق أن يقال ما قاله أهل السنة والجماعة في حادثة القليب أن الله عز وجل أحياهم وأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذه واقعة عين لا نتعداها إلى غيرها بهذا ودل على ذلك كما مر في مناقشة هذه المسألة قول عمر وغيره وكذلك مسألة سمع الميت قرع النعال أيضا نقف عندما ورد به الدليل والقول بسماع الموتى الذي يثبته طائفة من العلماء باب واسع يلج منه أهل البدع والأهواء للتوسل بالأموات والمقبورين وممن يزعمون أنهم أولياء ولذلك إذا ذهب أحدهم وناجى مقبورا في قبره وميتا قد أرم فتنهاه وتقول له لا تفعر يقول لك إن الميت يسمى ويأتيك بالأدلة فالقول بعدم سماعهم يقطع على هؤلاء المبتدعين حجتهم ويقطع على أهل الشرك إشراكهم قال المؤلف رحمه الله ويتنعم المؤمن في قبره ويعذب الفاجر كيف شاء الله عز وجل تقدم الكلام كما قلنا على نعيم القبر وعذابه ولكن هنا المؤلف يقول كيف شاء الله حتى يقطع عليك التفكير كيف يعذب وكيف ينعم ونحن نفتح قبره حتى ندفن غيره فذا نرى أثرا لعذاب أو نعيم فالجواب أن عذاب الميت ونعيمه راجع إلى مشيئة الله عز وجل والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا كما ذكرنا تؤيده التجربة ويؤيده الواقع فإن النائم يستلذ ويتنعم ويعذب ويتألم ومن بجواره لا يشعر به نعم مشكل اللي فيها هذا للمغني الان فالروح يطال العذاب يقع والنعيم كما قلنا يكون على البدن والنفس تابعه للبدن أو على النفس والبدن تابعه أو على البدن والنفس تابعة له أو يكون عليهما جميعا كما قال الشيخ الإسلام تأمير رحمه الله لكن لا نستطيع أن احنا نقول إن العذاب يكون عليهما جميعا في كل الأوقات وإنما أحيانا يكون على الروح فتتصل الروح بالجسد على هيئة الله يعلمه إلا الله عز وجل فيقع العذاب ويقع النعيم عليهم جميعا وهكذا هذا هو ما قاله الشيخ الإسلام التأمير رحمه الله وعليه المحققون من العلماء نعم إذا أراد الله عز وجل أن يعذبه فيعذب على هيئة من هذه الأيئات إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينعمه ويناعم على هيئة من هذه الهيئات التي ذكرها الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله قال رحمه الله والإيمان بأن الله تعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطوء وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم أي نعم من حقيقة أهل السنة والجماعة كذلك اثباتوا صفة الكلام لله عز وجل فيؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما فصفة الكلام من نسبة لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار الصفة وصفة فعلية أيضاً باعتبار أحدها فالله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى ويكلم من شاء سبحانه وتعالى وقد دل على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وتقدم أيضاً تلام على هذه المسألة بما يغني عن التفصيل فيها ان الايات الدالة على ذلك ما ذكرهم المصنف رحمه الله بقوله وهو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليمه كلم الله موسى تكليمه واضح. وقوله تعالى في هذه الآية تكليمة ينفي ما يقوله النافون من صورة الكلام من أن هذا الكلام كلام مجازي ومن أين أخذنا هذا نقول إن قوله تكليمة تكليمة ده مصدر مؤكد والمصدر المؤكد إذا جاء في كلام العرب فإنه ينفي المجاز عنه لما يقول الله عز وجل وكلم الله ممكن بعد مختلف كلام مجاز لما يقول تكليمة وإذا هذا فيه إثبات الكلام من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام وأنه كلام حقيقي وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وكلمه ربه هذا أيضا في إثبات الكلام من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام كذلك قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيه لا تكون إلا من بعد وأما قوله نجية فهذا كلام من قرب وإذن إثبات صفة كلام الله عز وجل من تكليمه لموسى في هذه الآيات كذلك قوله تبارك وتعالى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 دل عليه قوله وقربناه نجية وناديناه كما تقدم وأصل صفة الكلام التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل يستدل على ثبوتها بأدلة كثيرة غير كلام الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام من ذلك كل آية جاء فيها قال الله عز وجل وكل آية جاء فيها نداء الله تبارك وتعالى لخلقه سواء يوم القيامة في الموقف أو نداء الله تبارك وتعالى لأهل النار أو لأهل الجنة وكذلك قول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيله ومن أصدق من الله حديثا وقوله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وغير ذلك من الآيات التي لا نستطيع حصرها في هذا المقام قال الله عز وجل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وكذلك ثابت بالأحاديث المتواترة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سامع صوته أهل السماء إذا تكلم الله بالوحي سامع صوته أهل السماء وفي رؤية إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سامع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفح وفي حديث عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهمة قلنا ما بهمة قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعده ويسمعه من قرب يسمعه من بعد ويسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديار وهذا كما يقول إمام المخاري دليل على أن صوت الله عز وجل لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب أي يسمعه البعيد والقريب على نفس الصفر وهذا لا يمكن أن يكون لاحد ولا يمكن أن يكون هذا للملائكة كما يقول المعطلة قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سألت أبي عن قوم يقولون إن الله عز وجل لما كلم موسى بصوت لما كلم موسى لم يكلمه بصوت فقال أبي بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت هذه الأحاديث نرويها كما جاءت وفي الصحيحين وفي الصحيحين يقول الله عز وجل لأهل الجنة يوم القيامة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك وفيهم أيضا يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت, فينادي بصوت أي ينادي الله عز وجل إلا الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ففيه أن الله عز وجل يكلم آدم بصوت وكذلك حديث أبي أمامة أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبيا كان آدم قال نعم مكلمة وكذلك عند الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وعند البخاري ومسلم في حادثة الإفك قالت عائشة والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى أما قول المؤلف رحمه الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره قال فيه رد على أهل البدع من الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشعرية فالأشعرية يقولون إن الله يتكلم بغير صوت ولا حرف يقولون الله عز وجل يتكلم لكن صفه الكلام عندهم التي يثبتونها لله عز وجل يقولون الكلام معنا قائم بالذات لكنه ليس بصوت ولا بحرف وان الله عز وجل لما كلم موسى كلمه سبحانه وتعالى بغير صوت ولا حرف بأن ألقى في موسى ما أراد أن يكلمه به فهذه الأياك التي ذكرناها ترد هذا القول الباطل لماذا آتي وبكلامي فإذا كان الله عز وجل كلم موسى من غير صوت ولا حرف فأي فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام إذا كان كلام الله كذلك إذا كان الكلام من غير صوت ولا حرف فأي خصيصة خص الله تبارك وتعالى بها موسى إذا كان كلام الله عز وجل القائم بالذات يلقيه في روى من أراد أن يكلمه فيفهمه فأي خصصة إذن لموسى عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما إن على الناس برسالاتي وبكلامي وآدم عليه الصلاة والسلام عندما تحاج هو وموسى قال يا موسى كلمك الله واستفاك او استفاك الله بكلامه استفاك الله بكلامه فاذا هذه خصصة لموسى اذا كان هذا الكلام ليس بصوت ولا حرف فكيف تكون كذلك نعم الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مؤلف رحمه الله بصوت وقع في مسامعه منه أي من الله عز وجل لا من غيره هذا فيه رد على المعتزلة فالمعتزلة قالوا إن الله عز وجل كلم موسى لكنهم قالوا إن الله عز وجل خلق الكلامة في فالشجرة هي التي كلمت موسى عليه الصلاة والسلام وهذا لا يقوله عاقل يدري ما يقول لأنه لا يؤقل أن الشجرة تقول لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني كيف تقول الشاعر هذا هل يصح أو يصح ان يخلق الله عز وجل الكلام في الهواء فيقول الهواء هذا الكلام هذا لا يصح ابدا قال ابن مبارك رحمه الله من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر لا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك يعني كيف الشجرة تتكلم وتقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أو تقول إنني أنا الله رب العالمين أو إني أنا الله العزيز حكيم هذا لا يصح أبدا هذا لا يصح أبدا فلذلك قال وقع في مسامعه منه لا من غيره يعني هذا الكلام من الله عز وجل حقيقة لو كان هذا الكلام بدأ من غير الله سبحانه وتعالى لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا هذا مخلوق يقول أنا ربكم الأعلى فإذا نعظر على هذا ويكون كلامه صدقا وأن الله عز وجل هو الذي يتكلم فإذا هذا كلام باطل لا يقول به أحد إذن عقدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله عز وجل من صفاته الكلام وهي صفة كمال فإن العقل يثبت هذه الصفة لله عز وجل فضلا عما ثبتت به من الكتاب وإجماع سلف الأمة لأنك لو سألت أي إنسان أيهما أكمل الأخرص أم المتكلم لقال لك المتكلم فكيف تنفي إذن صفة الكلام عن الله عز وجل ثم إن النافين هذه الصفة إنما دعاهم إلى ذلك بزعمهم أنهم ينزلون الله عز وجل عن مشابهة الخلائق والجواب على هذه الشبهة كما تقدم أكثر من مرة قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإثبات هذه الصفة لله عز وجل لا يلزع منها تشبيه الله عز وجل بخلقه لأن ذات الله عز وجل ليست كسائر الذوات فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فهو إذا تكلم سبحانه وتعالى تكلم كلاما يليق بكمانه وجلاله على الوجه الذي جاء في كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصوت وحرف كلم الله عز وجل موسى كلم الله عز وجل جبريل بالقرآن وسمعه جبريل من رب العزة عز وجل وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه كلم الله موسى تكليمه كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة وفرض عليه الصلوات الخمس بغير وسطة نعم قال رحمه الله والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باتساب إنما هو فضل من الله قول المؤلف والعقل مولود قد يشكل على بعض الناس قد يشكل على بعض الناس ادخال هذه الفقرة في عقيدة اهل السنة والجماعة نقول ما يدخل الكلام عن العقل في اعتقاد السلف الصالح والجواب كأن المصنف رحمه الله يرد على طائفة من الفلاسفة فهناك طائفة من الفلاسفة يقولون ان العقول عشرة وهناك العقل الاكبر وهو خالق فهؤلاء يقولون العقل خالق لا مخلوق فلذلك قال العقل مولود يعني مخلوق العقل مولود يعني يولد مع الإنسان ومن ثم فلا يصح أن يقال أن العقل خالق كما قال هؤلاء الفلاسفة الذين قسموا الأقول عشرة ومنها العقل الأكبر قالوا هذا العقل هو الخالق الذي يدبر أمر السماء والأرض ويخلق إلى آخر كلامهم القبيح والعقل قوة يجعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان يدرك بها الأشياء ويميز بها بين النافع والدار والخير والشر لكن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الشرع دون الرسل فلا بد من إرسال الرسل إنزال الكتب وقد اختلف العلماء رحمه الله في مكان العقل أين العقل هل هو في الدماغ أم في القلب أما الفلاسفة فيقولون العقل في الدماغ وأما أهل السنة فيقولون العقل في القلب العقل في القلب ويدل على هذا القول على صحته قول الله تبارك وتعالى أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن من العلماء كالشيغ الشمقية رحمه الله وكلامه يؤيده الواقع يقول هناك ارتباط بين الدماغ والقلب ارتباط بين الدماغ والقلب فلا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر فلذلك قد يكون الرجل عاقلا يعرف برزانة العقل ويعرف بالذكاء فإذا أصيب بحادث في دماغه تجده لا يميز ما يقول في ارتباط فلا يوجد في ارتباط في ارتباط لكن لا نقول كما قال الفلاسفة إن العقل فيه في الدماغ لأننا قلنا هذا نكذب القرآن الكريم نكذب القرآن الكريم وبالمناسبة فاتنا في قول المؤلف فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم لماذا لأن من قال إن الله عز وجل لم يتكلم بصوت ولا حرف. كذب كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وخالف الإجماع إلا إذا كان معذورا لعذر من الأعذار الشرعية فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة نرجع مرة أخرى إلى مسألة العقح فقلنا هناك ارتباط بين الدماغ والقلب يدل عليه المحسوس والمنوس فإنك ترى الرجل العاقل إذا أصيب بحادث في دماغه لا يكاد يميز في قوله ويخلق في فعله فدل ذلك على أن هناك ارتباطا بينهما لكن لا نقول بقول الفلسفة إن العقل في الدماغ وإنما نقول إنه في القلب وهناك ارتباط بين الدماغ والقلب فلا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أما قوله يتفاوتون في العقول مثل الظرة في السماوات يتفاوتون او قوله اعطى او اعطي كل انسان من العقل ما اراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الظرة في السماوات قوله اعطي كل انسان من العقل من الذي اعطاه الله عز وجل فالله عز وجل ينعم على بعض الناس فيكونون أشد ذكاء وأعظم عقولا من غيرهم وأكمل الناس عقولا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهؤلاء لا شك أكمل الناس عقولا ويليهم من دونهم في العقول ثم لا يزال الناس يتفاوتون في ذلك حتى تجد من الناس من لا يكاد يعقل ثم تجد المجنون الذي لا يعقله على الإطلاق إذن الناس يتفاوتون في العقول فأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله تبارك وتعالى يتفاوتون في العقول مثل الظرة في السماوات كلمة مثل الظرة في السماوات قد يقصد بها المؤلف رحمه الله بيان هذا التفاوت العظيم بين العقول ويشبه هذا بالذرة الينملة الصغيرة بجانب السماوات العظيمة فمن الناس من عقله كبير جدا ومن الناس من هو ناقص العقل حتى كأن عقله بالنسبة العقل غيره ممن أعطاه الله الكمال كالذرة بالنسبة للسماوات هذا هو الذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلم قال ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فالتكليف والأمر والنهى على قدر العقل ولذا يرفع القلم عن المجنون لماذا لأنه لا يعقل قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى إيه يعقل ويرفع القلم عن الصبي الصغير لماذا لأنه بعض الناس لا عقل له لكن هو له عقل لكن عقل ليس كاملا عقله ليس كاملا وليس ناضجا فلا يكاد يميز بين النافع والدار وهو طفل صغير ثم لا يلبث أن يكبر وفي مراحل عمره يتفاوت إدراكه حتى يكون مميزا ثم بعد ذلك إذا بلغ الحلم ميز فجرى عليه القلم ثم يبلغ رشده بعد ذلك فإذا القول المؤلف رحمه الله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل أي على قدر ما أعطاه الله تبارك وتعالى من العقل قال وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل أصل العقل من الله سبحانه وتعالى فهو هبة من الله سبحانه وتعالى نعمة منه جل فكره ميز الإنسان بالعقل وفضله على الحيوان وخلق الله عز وجل الإنسان صغيرا لا يعلم ولا يعقل ثم إذا كبرت سنه عاد كحال طفولته لا يعلم شيئا وبين الطورين طور الطفولة وطور الشيخوها طوار ينضج فيها عقله حتى يبلغ أشده فالعقل هذا من الله عز وجل فهل هو أي العقل يكتسب فلا يوجد أصلا ثم يكتسب الإنسان أن هو من الله عز وجل أمر غريزي فطري خلقه الله تبارك وتعالى في الإنسان فالمؤلف يقول وليس العقل باكتساب والمراد بقوله وليس العقل باكتساب أي أصل العقل يبقى أصل العقل ليس باكتساب لكن الإنسان يستطيع أن يقوي عقله فهل يستوي من ينظر في الآيات ويتفكر في المخلوقات ويتأمن في عجائب المصنوعات ومن هو غافل عن هذا كله لا يستوي ولذلك قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض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 العلماء وكثرة القراءة والتجارب ونحو ذلك لكن الأصل إن العقل موجود لكن تقوية العقل يستطيعه الإنسان يستطيع الإنسان يقول الإمام القيم رحمه الله والعقل عقلان عقل غريزة وهو أبو العلم ومربيه وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته يبقى ابن القيم نقول العقل نوعان عقل غريزة وهو أبو العلم ومربيه وعقل مكتسب عقل مكتسب هذا يأتي بإيه يأتي بالضربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم فالانسان يستطيع ان يحصل العلم بالتعلم يقول عقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجه فإذا اجتمع في العقل اذا اجتمع في العقل العقل الغريزي والعقل المكتسب فذلك فضل الله ياتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب ها؟ إذا كان عندك عقل ربنا سبحانه وتعالى خلقت عقلا لم يسلوك هذه النعمة كالمجانين والبلهاء الذين تراهم هذه نعمة فإذا نميت أنت هذا العقل وجعلت لهذا العقل ما يقويه فهذا عقل مكتسب فإذا اجتمع لك العقل الغريزي والعقل المكتسب فذلك إيه؟ فضل الله من يشاء أقبلك عليك جروش السعادة من كل جهل يقول وإذا فقد أي الإنسان أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منهم فإنسان ما عندهش عقل إبا الحيوان البهين أحسن حالا منه ها؟ طيب إنسان عنده عقل غريزي ومعنده عقل مكتسب إبا يامل إبا العقل الغريزي ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد ورأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم إيه؟ قلوب لا يفقهون بها أقول زائلته ها؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل هؤلاء الذين عطلوا عقولهم فلم ينتفع وهؤلاء هم الذين يقولون يوم القيامة كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا ولا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا ده كل إيه؟ نسمع أو ده هم يكونوا ليش يعقلوا لا كم يعقلون لكن لا ينتفعون بهذه العقول لا ينتفعون بهذه العقول لأنهم عطلوها يعني لما ترى وتسمع أن علماء الظرة في الهند ومش عارف فين عبلوا القنفذة الذبيه. قنبلة ذبية او نوية ومع ذلك ما زال يعبد البقر ففي العقل في العقل مفيش عقل كده فيقول واذا فقل احدهما فالحيوان البهيم احسن حالا منهم واذا انفرد انتقس الرجل بنقصان احدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغرزي ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب بقول الناس اختلف أيهم أفضل صاحب العقل الغريزي ولا صاحب العقل المكتسب قال والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الإحجام يحجم عن النافع وترك انتهاز الفرصة لأن عقله لو الغريزي يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها ومعندهش علم ان ده ايه ان ده فرصة وانه هو يمدغي عليه انه يعتنم هذه الفرصة انه عطل عقله عطل عقل معنىش بس يسأل لا يأكل ويشرب ويجامع ويتاجر وخلاص انما هل هذا نافع هل هذا كده وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الاقدام فان علمه بالفرص يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي لا يطيق رده عنه فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق الإنسان العقل الغريزي أو فإذا رزق العقل الغريزي فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء ألا إنهم كاببون فإنهم يرون العقل أي أصحاب العقول النفاقية أن يرضو الناس على فبقاتهم ويسالموهم ويستجربوا مادتهم ومحبتهم وهذا أي هذا الذي يظنوه مع أنه لا سبيل إليه لا يمكن أبدا لنت ترغرب الناس فهو إيثار للراحة والدعم ومؤنة الأذى في الله والموالى فيه والمعادى فيه وهو إن كان أكلم عاجلة فهو الهلاك في الآجلة فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالف الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق المعين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحب صلى